ويطعما أهلها فأبوا فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فَأَقَامَهُ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاوين ما لم تستطع عليه صبرا أما فَكَانَتْ فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم من أين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّ الْجِدَاعُ فَكَانَ لِغُلاَ مِينَةً مِينٍ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَزُلَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَزَهُمَا رَحْمَةً مِرْبَبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي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 فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ودما آتوني زبر الحديد حتى إِذَا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى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 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت تعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أَفَحَسِبَ الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بلخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولياء وكفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزآ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 صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من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 قُل رَّبِّكِ لِيَهدِنِي إِلَىٰ مَن ذَكِيًّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا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 قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكولي وشربي وقلي عينا فإن ما من البشر أحدا فقولي فقولي نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا أنا ثمك بغيا، فأشارت لي. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله أرسلني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني.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 من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 125. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 فتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا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 لئن لم تنتهي لأرجمنك واهزرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى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 واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان, وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا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 وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لن من الا من تاب وآمنا وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا من جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بن غيب انه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حَيًّا حيا يَذْكُرُ يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن مِنْ كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عثيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وَإِمَّن كُمُوْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم من قرن هم احسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا وأو ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أثرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطرع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمَ لُدَّا وَكَمَ هْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسْ مِنْهُمْ مِنَحَدٍ وَتَسْمَعُ لَهُمْ ر قد اك الله العظيم